بوك تو <تصفيق> ثمانية ثمانية إدو أورة أوقات الساعة أوقات الساعة بوشانوت إذا سمحت إذا سمحت Han ora van. فضلك كم الساعه؟ Men فضلك كم الساعه؟ Kasanam 7. Shukran jazeelan kid ura van inna ha al thaniya inna ínnha الخامسة ötöd. ínnha hat óra van a hatod. ínnha a hatod. hét óra van a heted. ínnha a heted. nyolc إنها الثامنة كيلانس أوروان إنها التاسعة إنها التاسعة تيز أوروان إنها العاشرة إنها العاشرة تيزنج أوروان إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر تزن كت أورا إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر اج برس هات من ماشد الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية اج قطب الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها دقيقة. إجناب اليوم فيه أربعة ساعة. اليوم فيه وعشرون ساعة.